رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد تكلمنا في الدرس الماضي عن الإجازة وأنواعها وأن الإجازة على أنواع يعني ما ظن أننا أتممناها يقول الحافظ ابن كثير ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته ومما سأسمعه فالأول جيد والثاني فاسد وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف هذا النوع من ال هذا نوع من الإجابة يسمى الإجابة بما لم يسمعه المجيز بعد الإجابة بما لم يسمعه المجيز بعد يعني الشيخ لم يسمع الحديث بعد أو سمع بعضا والبعض الآخر لم يسمعه فيقول له أجبتك بما سمعته وما سأسمعه يقول ابن الصلاح فالأول جيد والثاني فاز هو ابن كثير هنا يعني يعزل ابن الصلاح أنه يحاول تخريجه وتمشيته وتصحيحه ولكن ابن الصلاح نص في كتابه المقدمة قال والصحيح بطلان هذه الإجازة والصحيح بطلان هذه الإجازة أي أن هذا النوع عند ابن الصلاح باطل لا يصح تبقى الصحة في الجزء الأول الهوى ما سمعه أما ما لم يسمعه بعد فهو لم يوجد أصلا حتى ينعقد أو يترتب عليه صحة الجوايا من عدم يقول وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية والإجازة على الإجازة وإن تعددت ومما نص على ذلك الضارقطني وشيخه أبو العباس ابن عقده والحافظ أبو نعيم الأصفهاني والخطيب غير واحد من العلماء قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من يعتد به من المتأخرين بعض من لا يعتد به عندكم هو لعل الصواب بعض من لا يعتد به من المتأخرين والصحيح الذي عليه العمل جوازه وشبه ذلك بتوكيل الوكيل هذا نوع من الإجازة هي الإجازة على اسمها تسمى الإجازة على الإجازة أو الإجازة بما يروه إجازة هو يعني كأن يقول أو ممكن تسميها إجازة المجاز هل الذي يجاز ببعض الأحاديث يجوز لها له أن يرويها أو عفوا أن يجيز به بها غيره أم لا لو أجاز الشيخ تلميدا ببعض الأحاديث أو ببعض الكتب هل يجوز لهذا التلميذ أن يجيز غيره بهذه الكتب ويبقى أخذ من التلميذ ما طبعا يأخذ من التلميذ ليس يأخذ من الشيخ آه فهو الصواب أنها إن صحت في الأولى فتصح في الثانية إن صحت بين الشيخ والتلميذ ستصح بين التلميذ والتلميذ فالجمهور على جواز الإيه؟ الإجازة بما يرويه إجازة هو كأن يقول أجزت لك مجازاتي أو ما أرويه إجازة أجزت لك أن تروي عني ما أروي إجازة هي دي الإجازة على الإجازة يبقى أنا الحديث أصلاً أخذته إجازة وأنا أجيز به بعض التلاميذ فهو ده النوع ده نوع من الإجازة الجمهور على صحتها لكن بعض من جواز الإجازة أصلاً منع يعني تعددها وكثير من أهل العلم كان يروي بالإجازة إلى ثلاث طبقات وأكثر إلى خد الإجازة وشيخ خد الحديث إجازة وشيخ خده إجازة وهي لو صحت في طبقة ستصحته في داخل طبقة طيب يبقى كده خلصنا أنواع الإجازة طيب الإجازة قلنا أن الخلاف فيها أكبر وأوسع من الخلاف في العرض أو القراءة على الشيخ أما السماع فليس فيه خلاف والعرض قلت أنه يعني يعني وقع فيه الإجماع مؤخرا كان فيه خلاف قديم وانقرض هذا الخلاف أما الإجازة فهي أنواع يعني لما نقول الإجازة جائزة عند الجمهور أي نوع من الإجازة؟ هل كل هذه الأنواع؟ ولا هناك بعض الأنواع منعها بعض أهل العلم؟ لا شك أن نحن, نحن ندرس مرت علينا بعض الأنواع الإجازات كالإجازة للمعدوم مثلا منعها بعض أهل العلم أو المجهول يعني مثلا لو فوتنا كده سريعا الإجازة لمعين بمعين الأصل في الكلام على الإجازة أصلاً في هذا النوع بمعين لمعين أنا عندي في الإجازة أصلاً في عندي مجيز ومجيء ومجاز له ومجاز به ثلاث أشياء المجيز اللي هو الشيخ والمجاز به اللي هو الكتاب والمجاز له اللي هو, هو التلميذ تعيين الشيخ ده أمر ثابت في كل الإجازات ما فيش يعني إيه إجازة من معين دي أحزف كلمة معين ما لها كبير طائل يعني لأنها لابد أن يكون معين الشيخ لازم يكون في شيخ خاصاً بيتكلم حتى يجيز تبقى الأولى من معين بمعين عفوا لمعين بمعين يبقى أنا معين التلميذ ومعين الكتاب معين التلميذ حتى واحد أو جماعة يعني فده دي أقوى أنواع الإجازة ودي اللي أصل الكلام في الإجازة عليها على النوع ده لما لما نقول يمر أهل العلم على جواز الإجازة، فهذا الذي يتباذر لديه أنها إجازة لمعين بمعين. آه يج يجوز للميذا بكتاب قايل. طبعا لو اقترنت بالمناولة، فديت يعني بعض أهل العلم يعني إيه سواها بالسماع وبعضهم سواها بالعرض، لكن ال الصلاة طبعا أنها أدنى من السماع وأدنى من العرض طيب بعدها الإجازة لمعين عامة الإجازة العامة لمعين يعني إجازة المجاز به شيء عام كتب كثيرة روايات كل الشيخ لمعين اللي هو التلميذ يبقى إجازة معين بكتب عامة أو بمسمعات الشيخ عامة دي تان نوع وديت الجماهير على جوازها أيضا الجمهور على جواز دي يبقى التلميذ معين ولكن المجاز به شيء كثير كل روايات الإيه الشيخ كل رواية الشيخ يبقى المعين بعام بشيء عام ثالث أنواع الإجازة واللي هي فيها الضعف هل نبدأ كده ندخل في أنواع اللي إيه؟ الضعف الإجازة العامة اسمها الإجازة العامة أجزت للمسلمين جميع ما أرهوا إجازة عامة العموم هنا ورد على المجاز به والمجاز له والضرر في ديك في ال العموم في المجاز له مش إن العموم في المجاز به لأن العموم كان في المجاز به في الأ الأول وما منعناهش ماشي واضح الكلام لأنه لو قال مثلا أجست للمسلمين لكل المسلمين أن يروا عني هذا الكتاب فهي أيضا ضعيف لأن العموم ورد على الإيه على المجاز لهم طالما العموم أنصب على المجاز لهم فهي الإيه ففيها ضعف في أنواع بقى يعني ظاهرة الضعف زي الإجازة للمجهول أو بالمجهول الإجازة للمجهول يعني المجاز له مجهول المجاز له مجهول التلميز مجهول أو إجازة بالمجهول بأن المجاز به مجهول أيضا زي إن المجاز له مجهول أو المجاز به مجهول. إنه الإجازة يا أخويا اسمه الإجازة للمجهول أو بالمجهول، ماشي؟ يبقى في جهالة في المجاز له وفي جهالة في المجاز به سهلة كده؟ يعني إل مجهول مجاز له مجهول أو مجاز به مجهول؟ زي إيه؟ الحديث نفسه. فيه جهالة أو الكتاب نفسه فيه جهالة مثلاً لو قال إروى عني كتاب السنن وهو يروي جماعة من كتب السنن فهذا لا تعين لا ندري أي كتاب يقصد فهذا فيه جهالة فلا تصح فلا تصح جواي بهذه الطريقة وهذه الجهالة منصب على المجاز به وقد تكون الجهالة في المجاز له اللي هو التلميذ يعني كأنه يقول مثلاً أجزت محمد محمد بن من لا ندري لا لو لو من خلف الجدار ذهور يعلمه بعينه فقد عينه أما لو قد يجز رجلا في آخر البلاد لكن لو قال أجست محمدا والأمة ملأة بالمحمدين أو قال حتى محمد بن خالد ولا ندري من هو محمد بن خالد بعينه فهنا جهالة في الإيه في المجازله فتضر أصلا ولا تصح الإيه الجوايا بهذي الطريقة طيب الإجازة للمعدوم اللي هي زي إبى دي من أنواع ضعيفة أيضا من الإجازات أنا يعني أنا أراجع على هذه الأنواع الإجازة لأن يعني نحن نتكلم كثيرا ونقول إن الجمهور على جواز الإجازة آه إجازته لمن يولد لفلان آه يعني اللي أنت بتقول على إجازته فلانا ولمن يولد له هو كده إيه مجهول على ما أو معدوم على إيه معطوف على موجود المشكلة مش في الموجود الموجود ده هو عم حوك معد لكن المشكلة في الإيه في المعدوم هي ممكن تصح في الأولاني ولا صح في الثاني لجزء للمعدوم لا تصح اللي هو أجئت لمن يولد لبني فلان أو أجئت لمن يولد من نسل فلان هذا كله لا يصح، لأن أصل الأصل في الإجaza يكون أصلاً الإخبار معنى الإخبار، فكيف تخبر من لا يوجد أصلاً، من لم يُوجدوا؟ كيف تخبرهم؟ فمعنى الإجaza في معنى الإخبار والنقل، فلا بد أن يكون شخصاً موجوداً. المعلقة لو قال أجدتك شئت فهذه صحيح. أجستك إن شئت فهو قد يقبل في الحال أو أجستك إن شئ إن مثلا فهو يقبل في الحال فتصح أما لو قال مثلا أجست لمن شاء كذا بالعموم لكل من شاء فهنا جهال أيضا في في المجاز له أما لو عين المجاز له وعلق وعلقه على مشيئته فتصح ولو قال أجزت فلانا إن فلان, فلان علاق على مشاعة الغير إلا تصح أيضا طيب إذا هي دي الأنواع الجائزة ودي الأنواع الغير جائزة من الإجازة القسم الرابع المناولة القسم الرابع من أقسام التحمل المناولة يقول فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروى عني هذا اروى هذا عني أو يملكه إياه أو يعيره إياه أو يعيره إياه لينسخه ثم يعيده إليه أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا ويسمى هذا عرض المناولة المناولة قد تكون مجرد عن الإجازة وقد تكون معها إجازة مجرد عن الإجازة يناوله الكتاب وفقط لكن هل أذن له في روايته لم يأذن له لم يجزه أن يرويه عنه المجرد عن الإجازة لا حق والمقرون بالإجازة لا حق هو تكلم الآن عن المقرون بالإجازة يقول فإن كان مع إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي عني هذا أو اروي هذا عني نوى الكتاب وقال وأدن له في دواتي عنه آه بعض أهل العلم يقول أن هذه المناولة المكرونة بالإجازة هي سماع أو هي كالسماع هي حالة محل السماع المترجمات سيأتي وسيتكلم على أسماء هؤلاء العلماء يقول أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروع عني هذا ويسمى هذا عرض المناولة لما الطالب يجيب للشيخ الكتاب ويقول له هذا كتابك فيقول له نعم كتابي اروع عني ايه آه آه يتأمل وينظر فيه ويجده أنه فعلا كتابه وأنه صحيح وأنه يعني من سماعه ثم يأذن للطالب يقول اروهي عني فهذا يقولون عرض المناولة نحن كان عندنا العرض أو الكرة على الشيخ ان هو أنه التلميذ يقرأ الكتاب على الشيخ فدي وكأنها فهلا زي العرض كده قريبة من العرض ولكن عرض الايه المناولة يعني في عرض القراءة وفي عرض المناولة عرض المناولة إنه هو جيب له الكتاب وقوله ذا كتبك أي وقتابي وي ويبيص في كويس الأكتابه أي وقتابي تبخده والربيع مبلغ إلى كده إيه عرض مناولة النما ال العرض القراءة له الكتاب وقرأوا عليه وأقر في النهاية أنه كتاب وأنه السماع العرض ال يقول قال الحاكم وقد قال الحاكم إن هذا سماع عند كثير من المتقدمين كثير من المتقدمين يرون عرض المناولة كالسماع هي سماع وحكوه عن مالك النفسه والزهري وربيع ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومداهد وأب الزبير وسفيان بن عيينة ومن وسفيان بن عيينة من المكيين وعلى القمة وإبراهيم هو أجابك طيب وعلى القمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة وقتادة وأبل عاليه وأبل المتوكل الناجي من البصرة <تصفيق> وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق ونقله عن جماعة من مشايخه قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة يعني يقول أن الأمر اختلط مع الحاكم فأدخل في عرض المناولة عرض القراءة وده قد يكون مصير منه هم الإيه؟ يعني لما تشبه الكلام كثيرا اختلط البعض طيب ثم قال الحاكم ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزعي وابن المبارك ويحيى ابن يحيى والبوطي والمزني وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم يبقى الحاكم يقول وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب يعني الحاكم كمان رأيه أن هو إيه؟ أن عرض المناولة أو المناولة المكرونة بالإجازة أدنى من السماع وأدنى أيضا من, من القراء على الشيخ هي وإن كانت أعلى أنواع الإجازة إلا أنها أدنى من السماع وأدنى من العرض على الشيخ ولكن طبعاً ده يميزها عن باقي أنواع الإجازة يعني الإجازة إن اقترنت بالمناولة فلها ميزة عن الإجازة الغير مقرونة بالمناولة يعني هذا اختلف فيه هل هي كالسماع أو كالعرض على الشيخ؟ والأخرى لم يختلف فيها يقول وأما إذا لم يملكه الكتاب وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعده إياه فإنه من حط عما قبله حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة يعني يقول لو لو أن الشيخ ناول التلميذ الكتاب وأخذه منه في الحال، فهذا ليس فيه يعني مزيد مزيّة عن الإجابة المجردة عن المناولة ليه؟ لإن هو الهدف من المناولة أنه يأخذ الكتاب. و... وينسخ منه أو يتملكه وتصير هذه النسخة التي ارتضعها الشيخ عند التلميذ أو نسخة مأخودة عنها ومقابلة عليه أما أن الشيخ يعني ورر الكتاب كده ورجعه تاني بقى أي الفايدة؟ معمالش حاجة طيب قلت أي ابن كثير أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعره إياه والله أعلم. يقول ابن كثير أن يعني في بعض الحالات في الكتب المشهورة التي النسخ فيها منتشرة ومشهورة وم موجودة وليس فيها ولا يخشى من من من التصحيح عليها. فهذه الكتب لا يشترط فيها المناول. يعني لو يعني لا شرط أن يملكه الكتاب أصل لو معروف لأنه معروف بتمامه من أوله إلى آخره كذا لكن بخلاف حديث الشيخ ممكن يكون إحنا مش عارفين هو يبدأ من أن من أين وينتهي إلى أين وكم حديث فيه في هذه النسخة فقد يطول وقد يقص. لكن الكتب المحفوظة المعروفة المشهورة المعروف بدايتها ونهايتها ومروية بالتوتر منتشرة بين الطلاب بكثرة فهذا يعني قد يكتفى فيه بأن يشير ويعلم ويشير إليه أن هذا الكتاب هو من مروياته وأنه يرويه عن فلان بالسند الفلاني يقول ولو تجردت المناولة عن الإذن في الجواية فالمشهور أنها لا تجوز الجواية بها هيكلم بقى عن عن أصل المناولة المناولة التي هي مناولة وليس معها إجازة يقول فالمشهور أنها لا تجوز الرواية بها وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه يعني عمتني الجمهور على أن المناولة المجردة عن الإجازة لا تصح وليست متصلة وإنما كانت تصح المناولة لما معها من الإجازة لا المناولة بذاتها أما وقد انفرضت المناولة عن الإجازة وعن الإذن بجواية فهيئة الأصل فيها الانقطاع. ولكن بعض أهل العلم تساهل وقال باتصالها وقال أنها إيه يجوز الجواية بها قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الجواية بمجرد الإعلام مجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه هو عاوز يقول لي ابن الصلاح هو تتمت الكلام عمتا وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما فيه من المناولة يعني ابن الصلاح تتمت كلامه وأنه يقول ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه وهذا يزيد على ذلك وترجح بما فيه من المناولة فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن بالرواية يعني هو عاوز يقول إيه إن بعض الناس سوى الرواية بالإعلام أصلا الإعلام ده أن هو الشيخ يعلم التلميذ ويخبره بأن هذا الكتاب سماعه وأن له في إسناد، فبعض العلماء يجوز ويصحح هذه هذا النوع من التحمل وهو الإعلام، فيقول ابن الصلاح إن كان بعض أهل العلم يصحح الإعلام، ففالمناولة المجردة عن الإجازة تزيد عن الإعلام وتترجح عليها بما فيها من إشعار بالإذن بجوائ، يعني يقول ربما يغني حال الشيخ بمناولة التلميذ الكتاب عن كونه يأذن له فيقول أن فيها إشعار بالإذن بالرواية وهي أزيد وأكثر من الإعلام لكن عمّة الجمهور على عدم صحة المناولة والإعلام أيضا المناولة المجرد عن الإجازة والإعلام لا وصحيحه أهل العلم ويقول الروض بالإجازة أنبأنا فإن قال إجازة فهو أحسن ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين احنا كنا بنقول في السماع يقول إيه إذا جلس في مجلس الإملاء أو مجلس السماع وسمع التلميذ من الشيخ الكتاب ماذا يقول أو سمع الحديث من الكتاب من الشيخ ماذا يقول سمعت وحدثني ودي أعلى طرق التحمل وأعلى أدوات الأداء طيب إذا قرأ على الشيخ ماذا يقول أخبرنا طيب لو إحنا يعني الأفضل ب بالضبط يعني أنا يعني هو سبق عندنا كلام مم. لا لا يعني هو ال... يعني الصواب إن إحنا نقول في في العرض أخبرنا مش كذا ما نقولش حدثنا ولا نقول سمعت ماشي والعلماء يعني أكثرهم يفرقون بين الس... بين أي حدثنا وبين أخبرنا مشي طيب يقول أخبرنا يقول بالجمع ولا بالإفراد ممكن في حالات يقول فاء بالجمع وحالات يقول فاء بالإفراد يقول يعني يقول أخبرني ولا أخبرنا لو فوزت جمع يقول أخبرنا ولو فوز لو قرأ وحده على الشيخ يقول إيه أخبرني يبقى كده دل أبيا والأفصح ل لحال المجلس أن هو لما يقول أخبارنا يبقى كذا يعرف إنه هو اللي هو اللي بيقرأ إياه أما يقول أخبارنا أنه كان موجودا في المجلس وأخورا وقرأ تلميذ آخر على شيخ والشيخ أقر طيب الإجازة ماذا يقول يقول أن بقنا أن بقنا أن بقنا في عرف المتأخرين هي للإجازة الصلاة المتأخرين للإجازة أما المتقدمين كانت تطلق يعني على السماع وعن أيضا كلمة أنبأنا وعن كان المتقدمون يطلقونها فيما سمعوا من لفظ الشيخ قد يقول قد يعني يجلس ويق في مجلس السماع ويسمع من لفظ الشيخ ويقول إيه أنبأنا وقد يقول عن عشان كده إحنا كلمة عنديات يعني لا نتوقف فيها إلا مع من لا ننعلل ونضعش الحديث بسبب عن إلا مع بعض الرواه منهم المدلسي. أما أما سائر الرواه فلو قالوا عن فلا يضرهم العن ليه لأنهم كانوا يستعملون عن أصلا بمعنى سمعت. وكذلك أنبأنا كانت بمعنى سمعت. كانوا لا يفرقون كثيرا إيه في الطبقات المتقدمة. أما في عرف المتاخرين فإنبأنا وعن للإيه للإجازة. للاصطلاح عليها أنها للإيه للإجازة هو يزيدوا يعني بعض التفصيل ويقول فلو قال أن بقنا إجازة فهو أحسن لو هو بقى عاوز إيه عوز بيجي لينا قوي يعني وعشان ما يدخلش كلامه في كلام المتقدمين وممكن ما حد شفه منه إن هو سماع يقول لنا أحسن إيه أن بقنا إجازة أن فلان إجازة أفصح وأبين للايه حاجة يعني قد قدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. يعني يقول بعض العلماء السابقين كانوا يقولون إن العرض عرض المناولة أو المناولة المقرونة بالإجازة هي سماع أو هي القراءة على الشيخ. فهؤلاء لا يضرهم أن يقولوا سمعت وحدثنا وأخبرنا لي لأنهي عندهم سياق يقول الذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا يعني ال الجمهور بقى على, الإيه على التفصيل ما نفعش يقول في الإجازة حدثنا فقط ويسكت ولا أخبرنا ويسكت عاوز يقولها يقول بقى يعني يقيدها على على الأقل يقول أخبرنا إجازة أو أنبأنا إجازة وكان الأوزعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتجديد يعني هو عاوز يختصر وعاوز يفصل ويزيد البيان فبيكان بيقول ايه خبرنا للاجازه واخبرنا للايه للعرض على الشيخ طيب من قال اخبرنا عيبه يا اخواننا على بعض العلماء انهم كانوا يقولون اخبرنا في الاجازه اخبرنا فقط بغير قيد يعني أبو نعيم الأسبهان اللي هو صاحب الحلية وصاحب الكتب المشهورة ده كان يقول أخبارنا ولكنه نص يعني نص وبين وقال يعني ما قلت فيه أخبارنا فهو إيه فهو إجازة بعض العلماء كان يقول أخبارنا ولم ينص ولم يوضح أنها مخصوصة بالإجازة فعيبة وليمة على ذلك لأن الصواب والمشهور والغالب العام أنه يقول في الإجازة أنبأنا أو عنا القسم الخامس المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه بأن يكتب الشيخ إلى التلميذ بشيء من حديثه يقول فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة وإن لم تكن معها إجازة فقد جوزت جواية بها أيوب ومنصور واليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة وقطع ما وردي بمنع ذلك والله أعلم وجوز الليث ومنصور، وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. المكاتبة يا لنا أن يكتب الشيخ إلى الطالب ببعض حديثه يعني أقل الحديث أو كثرة قضايا تانية. لكن المهم يصدق هذا على حديث واحد. لو كتب إليه بحديث واحد فهو إيه كاتبه بالحديث لو أدنى له في روايته في رواية هذا الحديث يقول فهي كلمنا ولا المكرونة بالإجابة هو زي ما كناول الكتاب بالضبط المرة الفاتكة النول والكتابة المرة دي نول الإيه الحديث دي دي حالة هو طبعا هي أدنى من المناولة المكرونة بالإجابة هي أدنى وهي هي لا شك أنها صحيحة المكتبة المكرونة بالإجازة صحيحة صحيحة لما فيها من الإجازة ولكنها مع ذلك أدنى من ال المناولة المكرونة بالإجازة لأن المناولة فيها فيها التلاقي فيها الاجتماع ولأن بعضهم شرطه في المكتبة وجود البينة وجود البينة أن هذا خط الشيخ بخلاف المناولة مش الشيخ قدامه هو قدامه هو اللي بيدك الكتاب مش محتاج بيان هو يكتفى في المنا في المكتبة معرفة الطالب بخط الشيخ أنه يدرك تماما أن هذا خط الشيخ طيب عمّاً المناولة المقرنة بالإجازة أعلى من المكتبة المقرنة بالإجازة وكلاهما صحيح أما المكتبة المجردة عن الإجازة فجوازها بعض أهل العلم، ولكن ال المش... يعني ولكن ال الغالب الأمة على عدم اتصاله، يعني هو وجود له في أخلاف قديم بين أئمة الكبار منهم أيوب ومنصور واليث بن سعد، لكن أيضا يعني المكاتبة ليس فيها اتصال، ومن قال باتصالها؟ إنما قال لما فيها من من شبهة إذن بالجوايز يعني يقول يعني هو ليس لمجرد المكتبة ولكن لما فيها من إشعار بالإذن بالجوايز طيب هو إن لم يفهم من المكتبة هذا الإذن بالجوايز فسترجع لأصلها أنها منقطعة إنما جوازها لما فيها من إشعار بالإذن بالجوايز يعني فيها إجازة يعني زي إجازة كده طيب يبقى إحنا يبقى سبب الجواز فيها إيه مش مش المكتبة نفسها لا لما لما يشعر الحال فيها أنها إيه أنها فيها إجازة تفضل قولوا لهذا والسافر الله عز وجل طبعا أتاكم ما يشغلكم.